وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن حق الفرائض بأليه فما, فما بقي فهو لأولى رجل ذكر وفي رواية اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض بين أولى رجل ذكر وعن سامة المسيد رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أتنسل غدا في دارك بمكة قال وهل تركنا أنا عقيل من رباه ثم قال لا يرث الكافر المسلم المسلم الكافر وعن أبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نعن بيع الولاء وهبته وعن عشى الله عنها أنها قوات كاثبا يتسلس سنان خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي على لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم على على النار فدعي طعام فوتي بخبز وعظم من عظم البيت فقال الا ما على النار فيها لحم قالوا ب فقالوا بلا يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بني ورتا فكنا ان نقيمك منه فقال هو علي يصدق وهو منها ناهري وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ان من ولا أول من ناتق